قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهلنتم مسلمون فإن تولوا فقلا ذاتكم على سواء وإن دري أقريب بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وَإِنَّ دَرِيلَ عَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ وَيُرْدِ بِحُكْمٍ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ